Bismillahirrahmanirrahim. Och himlen är täckt av buror. Och himlen är täckt av والسماء إذا تربرج، والسماء إذا تربرج، واليوم الموعد، واليوم الموعد، واليوم الموعد. Och dagen är föregångande, och dagen och såg de och märktes. Och såg de och märktes. Käntes älskarna av قُتِلَ الْأَصْحَابُ الْأُخْدُودَ قُتِلَ الْأَصْحَابُ الْأُخْدُودَ أَنَّ النَّارَ ذَاتَ الْوَقُودِ أَنَّ النَّارَ ذَاتَ الوقود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود إذهم عليها قعود إذهم عليها قعود إذهم عليها قعود وهم على ما يفعلون وهم على ما يفعلون وهم على ما يفعلون وهم على ما يفعلون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود بالمؤمنين شهود بالمؤمنين شهود بال شهود بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ illa ayni yu'minu illa ayni yu'minu billahi al-aziz al-hamid billahi hamid hamid Billahil Azizil Aminid Billahil Azizil Aminid Wa ma naqamu minhum illa ayu'minu billahil Azizil Aminid وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد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 الذي له ملك السماوات والأرض.الذي له ملك السماوات والأرض.الذي له ملك السماوات والأرض.الذي له ملك السماوات والأرض. Alla vilja har makt över himlen är överallt med sitt rätt. Allah är på allt som händer. Allah إن <تصفيق> الذين <تصفيق> فتنوا إن الذين فتنوا إن الذين فتنوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات مؤمنين والمؤمنات مؤمنين مؤمنين ثم لم يتوبوا فلهم ثم لم يتوبوا فلهم ثم مَلَمْ لم فَلَهُمْ ثم لم فلهم نَّم مَلَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ نَّم مَلَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ نَّم عَذَابُ جَهَنَّمَ مَ عذاب جهنم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرق ولهم عذاب الحرق ولهم عذاب الحرق ولهم عذاب الحرق ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق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 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنين منات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود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 والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنو المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وما لهم عذاب حرير